Brat takhle الصلاة والسلام الله. أشهد أن الله وحده لا شريك أن محمدا رسول الله. إحنا كنا كلينا في الحكم عموماً، وبعدين على الحكم التكليفي والحكم الوضع والفرق بينهما، وبعدين كلينا على التكليف. إذا المؤلف يدخل على التكليف، اللي هو إيه؟ الحكم التكليفي. بعض المشايخ ما يخلي التكليف ده، بعد الحكم التكليفي وقبله. وقبل الحكم الظاهر، شنو الارتباط بالحكم اللي التكليف؟ بعد كده تكلمنا على تعريف التكليف وإيه وأركان التكليف وبعدين شروط التكليف وتكلمنا على البلوغ وتكليف المميز والعقل وفهم الخطاب والقدرة على الانتزاع والاختيار اللي هي شروط الإيه التكليف والعلم بالتكليف وبعدين ذكرنا اللي فيه شروط مقيدة مقيدة على حسب الإيه على حسب الحاجب ان احنا يعني في بعض الاشياء بيبقى فيها شروط زيادة على الشروط اللي احنا قلناها العامه يعني ان شاء الله النهاردة نتكلم على شروط الفعل المكلف به شروط الفعل الايه المكلف به احنا قلنا الاركان الاركان في التكليف ثلاثه المكلف اللي هو الله عز وجل والمكلف العبد والمكلف به والفعل المكلف به. طيب شروط الفعل المكلف به أو الحاجة أن يكون معلوما. المراد بهذا الشرط أن تكون حقيقة الفعل المأمول المأمولي بها به معلومة والأمر به معلوما لدى أهل العلم من المكلفين والدلائل عليه منصوبة لأن الأمر بغير المعلوم عبث يتنزه الله عنه. ليس معناه أن يعلمه أن يعلمه كل كل مكلف بل يكفي بل يكفي نصب الدلائل على التكليف به بحيث يعرفها من طلبها. وهذا الشرط يختلف عن الشرط السابق الذي ذكرناه في شروط المكلف لأن ذلك الشرط يشمل كل مكلف ولذلك وقع الخلاف في اشتراطه. ذلك الشرط اللي هو إيه؟ اللي هو السابق يعني اللي احنا كنا اتكلمنا فيه المرة اللي فات يشمل كل مكلف ولذلك وقع الخلاف وفيش تراثين لما فيش خلاف اللي الفعل يجب ان يكون معلوما ولكن الخلاف في ايه في اللي لازم المكلف يكون ايه عالم بالتكليف والخلاف ده خلاف يعني اهل السنة مش مختلفين فيه اما هذا فو شرط في الفعل اما هذا اللي هو ايه لو أن يكون الفعل معلوم، أما هذا فهو شرط في الفعل نفسه بغض النظر عن أحاد المكلفين. يعني إحنا بشرط في الإيه؟ في الفعل نفسه بغض النظر عن أحاد الذين فإذا كان معلوم المقدار وعلم الأمر به من بعض المكلفين، صح التكليف به. يبقى الأمر هم حاجة اللي يكون في ناس من الأم تعرف، الأم علماء، الأم يعرفون. إيش؟ فضل. ده اللي احنا نتكلم فيه دلوقتي ده عام اللي اي امر ربنا هيؤمر لازم يكون فيه ناس تعرفه ولكن هل لازم اللي كل الناس يعرفه لا ما يبقوش عارفين بعض الاوامر صح ؟ بعض التكاليف يعني صح ؟ فالمهم يكون لازم يبقى فيه يكون معلوم لدى اهل العلم المكلفين الاولان اللي كله يعني كل واحد كشخص يعني عشان ربنا هيحسبه على التكليف دوت لازم يكون هو عارف اللي ربنا امره بيه. فدي على الفعل المكلف به لازم يكون معلوم لدى جزء من المكلفين. اما بقى كل واحد ربنا هيحسبه في ذاته كل شخص. ربنا هيحسبه على اللي هو يعرفه. مش هيحسبه على اللي هو يجانب. كم? ف... ويقول اما هذا اللي هو اللي فيه المكلفين النهاردة فوشرط في الفعل نفسي بغض نظر عن احد المكلفين فإذا كان معلوما المقدار وعلم الأمر به من بعض المكلفين صح التكليف به ويجب على من جهد فضل وليه علم أي... معلوم المقدار مش معنى المقدار يعني أصده معلوم ومعلوم كيفيته يعني مقدار يعني فموظلي مش مجرد مثلا معلوم اللي صلى فرد واحنا مش عافين صلى إزاي فموظلي فعايزي عرفه يعني معلوم ومعلوم تأديس زي كمان <تصفيق> اه اللي هي الكيفية اه ماشا شوف الحمد اقتلي من التاني طيب و... ويجب على من جهل مقداره ان يطلب العلم به من اهله يعني ان هو يجهل المقدار بتاعه يجهل هو طبعا هو لو يجهل هو ممكن ما يعرفش يطلب العلم اللي يعني هو يجهل مسألة يعني ولكن أفترض اللي جاء لحكمه هو جاهل يتعامل معه ازاي؟ هو ده اللي بيسميه يجهل مقضاءه يعني فهما ولكن يعني المقصود يعني لو حاجة جهلها لازم تسأل ايه؟ اهل العلم سواء تجهلها هي نفسها او في تفاصيلها لازم تطلب العلم يطلب العلم به من اهله واما مؤاخذه كل مكلف بتقصيره فكما تقدم دي في المسألة اللي احنا ايه قلنا تختلف باختلاف اشتهار التكليف به وعدمه ماشي يعني الايه اللي مؤاخذه بقى كل مكلف بتقصيره دي في ايه؟ في الدرس اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت بتختلف باختلاف اشتهار التكليف به وعدمه فيعذر في جهل بعض الافعال دون بعض كما يتقدم هنا يعذر بمعنى إيه؟ يقبل دعوة العذر، يقبل إيه؟ دعوة العذر، ويعذر حديث الإسلام ومن عاش ببادئة فيما لا يعذر به غيره. يعني يقبل دعوة في الجهل فيما لا يقبل إيه دعوة غيره. وفي قاعدة فقهية في قواعد أصول الفقه في قواعد فقهية أصلية ما في الأصول اللي يقولوا عليها هي عليه لا لصح الدفع بالجه. بالاحكام في دار الاسلام والعكس في دار الكفر فالاصل في دار الاسلام العلم لا يصح الدفع بالجهل لا يصح الدفع بالجهل بالاحكام في دار الاسلام فالاصل في دار الاسلام والعكس بقى في دار الكفر في دار الكفر الاصل ايه عدم العلم بس القاعدة دي محتاجة برضو ايه تفصيل شوية الاصل في دار الاسلام ايه؟ العلم الاصل في دار الاسلام ان العلم موجود والناس بتتعلنه والهو منتشر فلا صح الدفع بالجهل. يعني انا اجي اقولك ايه انت فعلت كذا يبقى المفروض تعاقب او المفروض كذا لا صح ان انت تدفع هذا بان انت تقول انا جاهل في دار الاسلام إلا بدليل إلا بقلن. جيب لي دليل في دار الاسلام اللي انت جاهل عشان الاصل في الاشياء اللي اشتهر فيها العلم اللي انت لا تجهله فهو المعنى؟ أما الاصل في دار الكفر الجهل ماشي؟ فلا يؤخذ الشيء العبد بشيء إلا إيه؟ لازاكت إلا إذا أثبتنا الهوجه وجه الكلام ده القاعدة دي مش متطردة في كل إيه في كل حاجة ولكن هي أغلبية من قاعدة إيه أغلبية فاهموا المعنى وطبعاً كلامهم في كلمة دار الإسلام هنا في القاعدة ودار الكفر دار الإسلام بمعنى دار الإسلام الذي انتشر فيها العلم مش أي دار إسلام يعني وقصدهم بدار الكفر هنا دار الكفر الذي يحارب فيها المسلمين حتى أنهم لا يستطيعون أن يقيموا في هذههم ماشي؟ وما بين بقى الدار ال الإسلام اللي انتشر فيها العلم دي ودار الكفر اللي يحارب بها المسلمين حتى أنهم لا يستطيعون أن يقيموا في هذه نهم مراتب يعني مراتب من الدور يعني. احنا الضابط فيها ايه? الضابط فيها الحاجات اللي في الدور دي اللي هي ولا دار اسلام كاملة ولا ضار كفرك اللي هي ولا ضار اسلام انتشر في العلم ولا ضار كفره لا يقام فيها شعائر الإسلام. الحاجات اللي في النص دي في النص على حسب إيه على حسب اشتهر العلم. فالمسائل اللي انتشر فيها العلم في هذه الدور بحيث يجزم أنه لا يصح أن يجهلها أحد في هذه الدور. وهذه تسمى المعلوم من الدين بالضرورة فهذه لا يقبل فيها دعوى الجهل لا يقبل فيها إيه؟ دعوة. أما الأشياء التي لم ينتشر فيها العلم أو التبس على الناس الأحكام فيها في هذه الدور فيبقى الأصل هنا قبول دعوى إيه؟ الجهل أفهم معنا على الأهل أيها حتى قلت من أهل الله في الواحد جه فعلا صوت يوم قالوا الانجاكه قال السنه يعني اه والخايفين بقى بيقولوا ايه المخالفين المخالفين في الموضوع ده المخالفين دول المعتزله عندهم المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقلي فهم قصدي دي مسألة موجودة في الأصول يعني اللي هي ايه التحسين والتقبيح عقلي ولا شرعي يعني انت بتعرف الفسن والقبح بالعقل ولا بالشرع فالمعتزلة عندهم التحسين والتقبيح عقلي واللي الناس مش محتاجين اصلا الشرع بحيث اللي حتى لو الشرع لم يأتي فالناس يستطيعون ان ايه يصلوا الى الدين وإلى كل ما في الدين بمفردهم فانبنى على ذلك اللي مش هتفرق بقى الجهل هو يعني مش هتفرق الشريعة جد ولا لأ فمسألة التحسين والتقبيح العقلي دي ينبنى عليها أمور منها عدم العذر بالجهل عشان كده اللي ما يوزروش بالجهل يأخذ المذهب المعتزم المشايخ السعودية في المشايخ السعودية في حاجتين. ماشي منهم بيتكلموا لأن السعوديين عندهم دار إسلام انتشر فيها العلم فلا يقبل فيها بدعاو الجهل فهم ليه عشان هم بيدرسوا التوحيد والعقيدة وهما في البداية ده كل المدارس مش مش المدارس الإسلامية بس الكلام ده ماشي فهو عندهم العلم انتشر بحيث لا يقبل دعوة الجهل فيه كلام صحف الشعودية لكن ما عموش في كل بلاد الإسلام عشان بلاد التانية ما انتشرش فيها العلم فاهم؟ أما اللي مش ضابطين بقى لا بيرغباته شوية في الموضوع فاهم رضي؟ فبيخلطوا كلام العلماء في العذر بالجهل وبيفهموا على إنه العذر بالجهل مش دعوة مش قبول دعوة العذر بالجهل ومش معاهم أدلة من كتاب السنة منضبطه ولكن هم بيستدلوا بكلام العلماء بفهموا كلام العلماء على كلمة عذر بالجهل يعني عذر بالجهل مش قبول دعوة العذر بالجهل وبالتالي بيبقى كلامهم متضارب. وأخوال العلماء اللي هما بيأخذوا منهم متضربة لعشان العلماء دولنا السهم بيقدروا بالعوذر بالجهل فتيجي تقول له يا عامة أنهم قادروا بالعوذر بالجهل يقول لك آه بس يعني أنا أقدم الفتوى دي على الفتوى دي هو أصلا في الحياة مش متضارب وهم بيخ... ما بيعوذر بالجهل يعني مثلا حتى استدلوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه الشيخ عثمين ذكر أكتر من قولي منها منه, منه وإيه وإني لأقبلوا يعني لا أكفروا الذي يطوف بالقبر اللي هو البدأ يعني والحتاجه هو إيه ويقولوا يا كذا يا كذا يا كذا وإني أبعد الناس عن التفجير وإني أعذروهم ومش عارفين ماشي وغيرها من الأخوال اللي هي اللي هي واضحة في العذر بالجهل الجاه كلام؟ الكلام دوت اللي مش فاهم من الأدلة صح مش هيفهم إنه هو, هو أصدر إيه دع قبول دع العذر بالجهل والتاني بيفهمها على إنه هي العذر بالجهل يعني المعنى اللي هو جاهل وأنا مش عازب دلوقتي. ماشي. ماشي. دلوقتي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. هتافي فاهمش خمو? ولكن لما تيجي بقى تشوف اخوال السلف الصالح. وعلماء السلف تلاقي لي ما فيش خلاف. الا بين الاهل السنة والمعتزلة. بسبب مسألة التحسين والتقبيح العقل. هو ده اصل في المسألة. ده اصل الاشكالية. ها حمطين. ماشي. طيب. ثاني،, ثاني شرط أن يكون معدوما ومعناه أن يكون غير حاصل حال الأمر به إن كان مأمورا به وذلك لأن الحاصل لا يمكن تحصيله فمن صلى الفجر لا يؤمر به بعد فعله وهذا الشرط لا ينطبق إلا على المأمور به أما المنهي عنه فيمكن أن يكون معدوما كما ينهى المسلم عن الزنا وهو لم يرتكب وعن الكذب وهو لم يكتب ويكون موجودا يعني يمكن أن يكون معدوما ويمكن أن يكون إيه؟ موجودا كما ينهى الكاذب عن الكذب وشارب الخمر عن شربه مع مباشرته للفعل المحرم ولم أجد من نبه على اختصاص هذا الشرط بالمأمور به مع ظهوره لمن تأمله وقد يقال إن النهي عن الفعل المستقبلي وهو معدوم لا عن الموجود الواقعي والأول أظهر طيب ثاني شرط بيشترطو إيه اللي هو أن يكون الفعل معدوم يعني إيه؟ يعني أنا ما ينفعش خلينا باللغة العربية يعني ما ينفعش يقول علاء مثلا إيه يعني مثلا إيه عمل حاجة معينة اللي هو ود يعني أنا عايز مثلا اللي هو يودي ورقة الواحد ماشي فأنا بقول له ودي الورقة الواحد له هو ما وداش فده معذوم صح لكن ما ينفعش هو يكون وده الواحد وقول له ودي ورقة الواحد لفلان أنا كده إيه أنا كده بأمره بالإيه بحاجة وعملها فما تنفعش فهمين معانا أنا مش فهمين فبيقول هو قيره بقى الكلام وعناه أن يكون غير حاصل إن حال الأمر به إن كان مأموراً به يعني يجب أن يكون الفعل غير حاصل حال الأمر به إن كان إيه مأموراً به وذلك لأن الحاصل لا يمكن تحصيله يعني هو عمله مش ينفع إيه خلص هو عمل فمن صلى الفجر لا يؤمر به بعد فعله طيب المسألة دي ينبان عليها من العمل ينبان عليها بعض المسائل اللي هي ايه اللي لو واحد لو المكلف أدى ما عليه مع فقدان شرط من شروط الصلاة مثلا أو شروط العبادة أو المعاملة لكنه ايه أدى ما عليه يعني هذا اللي يقدر يعمله أوروك هل يؤمر بإعادته أم لا شرط اوروبا ماشي يعني دلوقتي كمثال كمثال في الشرط وبعدين نمشي امسك كمثال في روب كمثال في الشرط واحد في مثلا في سجن مثلا وايه والاعداء خلعوا له الملابس بتاعته فهو مش قادر يستر عورته مثلا فهو ما عليه ان يفعل ما ماذا يفعل؟ ما عليه ان يفعل؟ عليه ايه؟ ان يصلي فالعلماء كلهم اجمعوا على انه يصلي وهو؟ لا مش اجمعوا فيه خلاف بس الراجح يعني جماهير العلماء قالوا انه هو يصلي وهو ايه؟ فاقد شرط الايه؟ يصلي على حال بس ما اطلل يقدر يعملهم؟ وما يقدرش يعمل اكتر من كده فيها؟ طب الخارجي طيب, مش... طيب نعيد الكلام تاني ولا نعمل ايه ها طيب. في حد عنده ترس في كم واحد او نعيد ولا مش فاق طيب طيب اشروط الفعل المكلف به اول حاجة ان يكون معلوما التاني حاجة ان يكون ايه؟ معدوما ونقولنا وهذا الشرط لا ينتبق إلا آه بيقول فمن صلى الفجر لا يؤمر به بعد إيه فعل طب لو صلى وهو فاقد لي إيه لشرط فاختلاف فيها هالعلمين ماشي الأول ينفع يصلي وهو فقد الشرط ولا لا وينفع يصلي وهو فقد الركن ولا لا فالجماهير على إنه ينفع يصلي وهو فقد الشرط طرامة ده تقتل لا لا يقدر على غيرها يعني هذا اللي يقدر ماشي؟ زي مساءة سطر العورة اللي احنا قمناها زي مساءة واحد عليه نجاسة وهو في مكان بحيث ما يقدرش يخلع النجاسة ليه ملاش حل ولا يقدر يزيلها ولا يقدر لنضافها ولا يقدر يعني اي حال لكن هو ما بين امرين اما يشيل النجاسة يعني اما قصدي يخلع الثوء اما يصلي بالنجاسة يعني اما يبقى مش مصطور العورة اما ايه يصلي بالنجس ففي الحالة دي ماشي هيصلي بالنجس ماشي طب هو يصلي بالنجس ولا ما يصليش جمهور العلماء على انه يصلي بالنجس بعض العلماء قالوا لا ما يصليش غير اما ايه يعني حتى لو قضى يعني يصليها إيه بس طبعا ده قول مش ده ضعيف يعني ولكن القول الراجح هو ده قول جماهير العلماء انه يصلي بالايه بالنجاسة أو لو هو مش يعني مسألة السجن والكلام ده يصلي هو مستور للعورة طب هل بعد إما يتمكن من ستر العورة أو من إزالة النجاسة يعيد الصلاة لا على خلاف من ثلاث أقوال قولي بيقول يعيدها وجوبا ليه؟ عشان هو فقط شرط ف... فإيه؟ فالاصل الصلبة للصول فعلا مع عليها حتى لا يأسم ولكن من ناحية الصحة والإجزاء هي إيه؟ مش مجزئة عشان من ناحية الاسم حاجة ومن ناحية الصحة والبطلان إيه؟ حاجة تانية فبالتالي هو لما تمكن من الحاجة يعيدوها وجوبا ده أول قول القول الثاني يعيدها استحباب قالوا ايه من باب الاحتياط ليه هو أصل عليه علي وإن شاء الله مجزئة بس احتياطاً يصليها ويكمل الشروط والأركان. قول الثالث أنه لا إيه لا يعيدها ولا اختيار شيخ الإسلام وهو مضطرد في كل المسائل عند شيخ الإسلام اللي هو إيه ما يعيدش الصلاة خلاص هو فعل معناه ما يعيدش الصلاة حتى عنده في الأركان كمان يعني شيخ الإسلام حتى عنده في الايه في الأركان حتى لو افترضنا اللي فيه ركن هو مش قادر يفعل فبرده ما يعدوش حتى لو تمكن من فعل بعد كده. والراجح المختار عن الشيخ اللي هو قول الشيخ الاسهام في الشروط اكيد في الاركان لو فيها نص يبقى اوه لو ما خداش نص بقى محتاجين من يسأل الشيخ اعود يا حبيب اعود اشان تبع كدش. امار بتجان. نأجي فدي إيه ففي الحالة دي إيه من صلى يبقى عند شخص الإسلام مدر يعني اللي يصلي اللي الصلاة أو يفعل العبادة وهو فعل ما يستطيعه لا يؤمر به بإعادتها بعد فعله ماشي طيب بيقولوا هذا الشرط اللي هو بقى أن يكون معدوما ذا لا ينطبق إلا على المأمورة به ليه بقى بيقول لا ينطبق على المأمورة به علشان بيقول من هي عنهم ممكن يبقى معدوم وممكن يبقى موجود يعني مش معدوم ففي الحاله اللي معدوم زي واحد يعني زي ما الشرع المسلم عن الزنا وهو لم يرتكبه فصح ده ايه ده عن شيء معدوم وعن ال... وعن الايه الكذب وهو لم يكذب ويكون موجودا كما ينهى عن الإيه الكذب فواحد بيكذب والشرع عن كذب فهو هنا بيكذب فالناهي ممكن يبقى في الموجود وشارب الخمر عن شربه مع مباشرته للفعل المعين بيقولوا لم أجد من نبه على اختصاص هذا الشرط بالمأمور به مع ظهوره لمن تأمله طيب اللي من منبيه اللي نبهوش على كده هم عندهم المسألة مختلفة عندهم إيه اللي هو قد يقال دي قد يقال إن النهي عن الفعل المستقبل وهو معدوم لا عن الموجود الواقع والأول وأضعر اللي هم بيننبهو عليه في المأمور مش في المنهي يعني قصلي في المأمور والمنهي في كله يعني بيقولوا اللي حتى النهي هو ينهى الكاذب عن الايه عن الكذب فهو ما بيقدرش دلوقتي هو طبيعته الكاذب يعني. فربنا بينهى عن الايه عن الكذب فهو بينهى عن معدوم فبينهى عن المستقبل يعني. ماشي وشرب الخمر برضو عن أو اصلا طبيعته مش الخمر كان ربنا ينهى عن شرب الخمر فما يجي يشرب الخمر شيء كان معدوم ومتواجد يعني هما كده لكن الشيء المؤلف هنا بيقول لا الأظهر اللي احنا نقول الله يعني في الأمر لابد أن يكون معدوما أما الفعل في الله ممكن يكون معدوم ممكن يكون إيه موجود ماشين مش مشكلة يعني المهم إحنا فهمني شان بنعله إيه قصة يعني. طيب ثالث لا في الأركان يعني المسألة يعني هل هي محتمل الأول ولا لأ يعني هل محتمل الواقع يعني اللي ممكن يكون واحد مش قادر يفعل اركان طبعا الاركان اللي الشرع ده فيها عذر زي القيام مثلا يجلس خلاص ده هو الشرع اللي قال لنا ولكن هنفترض اركان تانية مثلا فالظاهر اللي لو افترضنا اللي في واحد فعلا مش قادر يفعل الروح فعلى قول شيخ الاسلام وده قول لي يعني انا بالنسبة لي ده الارجح بس عايز نسأل الشيخ يعني عشان نعرف رأي الشيخ ايه يعني خلاص وفعل ما عليه وخلاص يعني ما يعدش ولا اي ماشي بس ايه يسألك يعني نسأل الشيء في مثال مثلا واحد مش عارف يطمئن في الصلاة نفترض ظهره مثلا مثلا يعني في الركوع ما يعرف ما ينفعش يرقع الركوع الكامل مثلا فاليطمئنان ركوع صح؟ هو ما يعرفش يطمئن مثلا يعني بس في الحلق دي ممكن نقول له اعد يطمئن ركوعا يعني قاعد يعني أنا عارف قوي يعني. هو العاجز عن النبي. م العاجز عن الركن يعني هو العاجز عن الركن بيبقى زي القيام يقعد اللي, هو اللي فيه نص. يعني هل في عجز عن الركن مفروش نص؟ يعني في حالة مثلاً اللي ممكن يلاقي عجز عن الركن مفروش نص ولا لا؟ يعني افترض مثلاً واحد آخر اسمه يعني العلماء يجوز لها أنه لا يقرأش الفتح يعني هي يقعها بقلبي فلو افترضنا كده هي بقى يجوز يعني هي برضه يصلي على حاله وخلاص يعني من قصدي لو افترضنا دي واقعية يعني هي الصورة اللي هو كان عاجز وبعد شوية ما بقاش عاجز اه الصورة اللي يكون حاجة كان عاجز فيها بعد كده ما بقاش عاجز فهل يعيد الركن ولا ما يعيدوش فعلى قبل شكل الإسلام الظاهر يعني لو ما يعيدوش خلص ففعل ما عليهم انا بالنسبه لي من ناحيه الادله انا مقتنع بيه بس انا سمعت كلام الشيخ في الشروط دي اكيد في الأركان انا ما سمعتش انا مش عايز اقول يعني ايه اقول لكم حاجه انا ما اعرفش الشيخ ما قالش اه ولا لا ما سمعتوش يتكلم في الاركان والله انا ما مش قوي يعني مش <تصفيق> <تصفيق> لا مهدية فيها نص ديها في نص برده لا دي عند برده خلاص هو يصلي على حاله ومش لازم يديه الصلي لا عشان فيها نص ماشي اللي هو ايه يقف مش قادر يقعد مش قادر ينام مش قادر بعينه فهو يصلي بعينه مثلا فدي فيها نص برضو اللي فيها نص حيام نتكلم في حالة تانية جدي فيها مصدين هي اصلا ممكن الشيخ ما مكنش تتكلم معانا فيها عشانها مش وقعية اصلا يعني ممكن تكونش وقعية يعني مش ملهاش حالة يعني عشان كده تكلم في الشروط ما تكلمش في الاركان ممكن يكون بسبب كده ما تكلمش ماشي ولكن لو افترضنا اللي هي وقعية الظاهر كده اللي ايه مفهوم معنا؟ طيب ماشي زي ايه مثلا؟ الحج ما هو الحج لو في حاجة مش قادر يهرخن مين بقى؟ يهرخن يبقى ال يهرخن لأ وعرف الظاهر لو ما قدرش يبقى حج ومش هينفع لو بس. انت تتكلموا على الحج لو ما قدرش مش هينفع حتى لو ما قدرش بس عشان, عشان ايه عشان النص ما هو يعني الحج عارفه الحج عرف او ماش مهركم يعني لما نسأل فيها حد بس يكتب الأسئلة اللي احنا هدو مجيئة الشيخ ونسأل فيها ايه ما الشيخ سامح عامل ايه ما الشيخ وصامح حين مش فرقة يعني حد يكتبها بس ان شاء الله ثالث حاجة عن يكون ممكنة وده بقى اللي حصل في خلاف بين برضو الايه المعتزله واهل السنة والاشاعره اوكي okay. <تصفيق> عاملين بقى الناس هتزعل كده طيب تعالى معلش يا شباب متاسف انت حاولت اديسي انت عادت كده على جانبية وهو بحاولت نرسلها مش عارفها مش مشترى حتصب جابلة الحمد لله صلى الله عليه وسلم عشان الله عشان الله عشان, عشان عشان الله انا حاولت خليها تمشي بعد مدرسها بس انا ما وديتش عادي تعيط وبتال نشي طيب اه صحيح انا متأسف لو كنت بط بت... هو المرة اللي قبل اخيرة احنا تأخرنا جمد اللي قبل اللي فاتت نظار انت قلت لي 10 الا ربع انا افتكرتها 9 الا ربع انا فاكر لسه اما لو انا اتاخرت عن وقت قولوا يعني ما تبقوي يعني ما تتكسفوش يعني. طيب الاصوله كده ساعتين المهم الاصوله النحوي يبقوا ساعتين ده المهم طيب احنا فين ان يكون ممكن. ومعنى الامكان ان يكون واجب الوقوع ولا ممتنع الوقوع عقلا وخالف الأشعرية فيجاز التكليف بالمحال عقلا واختلفوا في وقوعه في الشرع وأكثرهم لا يرى وقوعه طيب ومحل, ومحل النزاع هو المستحيل عقلا كالجمع بين الضدين أو عادة كالصعود إلى السطح بلا سلم أو ما يقوم مقامه أما المستحيل لتعلق علم الله الأزلي بعدم وقوعه فيا خلاف ماشي طب أن يكون ممكنا بيقولوا معنى الامكان أن لا يكون واجب الوقوع ولا ممتنع الوقوع عقلا يعني ما ينفعش ان ربنا هيكلفنا بيه ويمرنا بيه يكون واجب الوقوع يعني لازم يقع عشان لو هو لازم يقع يبقى يمرنا نعمله ليه ده هو جبرا انا هي هيحصل لي طيب يا حبيبي طيب طيب ولا ممتنع الوقوع يعني ما ينفعش يكون ايه مستحيل اللي هو يقع لعشان لو مستحيل لو يقع من فاش ربنا يكلفن بحاجة ايه مستحيل وخالف الاشعارية في اجازب تكليفه بالمحالة عقلا ايه اللي خلى الاشعارية يعملوا الموضوع ده اللي ايه برضو مسألة مبنية على التحسين والتقبيه العقلي اللي المعتزلة عندهم اللي ايه الاصل في الحسن والقبح العقل فالاشعارية كرد فعل عكسي عليهم قالوا لا والعقل مانوش دعوه بأي حال خالص بالأصل في التحسين والتقبيح الشرع والعقل ما مانوش أي دعوه فيهن فجمرة المعتزلة قال لهم يعني ينفع ربنا يكلفنا بالمحال عقلا فقالوا ينفع واختلافوا هل يقع في الشرع على أي ومن ناحية ينفع ينفع يعني ربنا لو يريد يريد ما يريده الله يكون ولكن لو ايه اختلفوا في وقوعه في الشرع وأكثر الأشعارية نفسهم لا يرى ايه؟ لا يرى وقوعه. لا يرى ايه؟ وقوعه. ماشي؟ وده طبعا الراجح اللي هو لا يح... لم يحدث في الشرعي والشرع نفسه ويال اللي هو ايه؟ لا, لا يكلف الوحيد. اما بقى هل ممكن ربنا يعمل كده؟ ده مسؤال مش مش لا ترد اصلا عشان مش موجودة وربنا قال له مش هيعمل كده. ماشي؟ مفهوم معنا؟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 لا طبيب في فواكه في حل النزاع هو كالجامع بين الضدين طب المستحيل عقلا ده نوعين ماشي المستحيل عقلا نداته والمستحيل عقلا ايه لغيره بعض العلماء بقى بيسمي المستحيل عقلا لغيره بيسمون مستحيل عادته فهنا المؤلف ماشي على تقسيم المستحيل عقلا وعادته بعضهم عادةً دي بيسميه لغيري يعني مهم يعني مستحيل عقل اللي ذاتي فالجامع بينات ضدين ماينفعش أبداً يبقى ضدين مودي ماينفعش يبقى أبوته حياة في نفس الوقت ماينفعش يبقى غلم ومهار في نفس الوقت وهذا عادةً ده اللي هو إيه ما لم تجر العادة بوقوعه كالصعود إلى السطح بلا إيه سلم فالمستحيل عادةً ده ممكن إيه ممكن يضير يعني ده دل... كان زمان مستحيل عادةً اللي واحد يصل من إيه من السعودية للمسجد الأقصى في لا. صح؟ أما دلوقتي؟ ده مش مستحيل أصلا ماشي؟ ففي الحالة دية ربنا هل ربنا لا يكلف بمستحيل عادة ولا يكلف؟ ربنا لا يكلف بالمستحيل عادة بالنسبة لإيه؟ للي هو بالنسبة لهم مستحيل عادةً أفهموا المعنى؟ فاهمينوا فالأمل مستحيل لتعلق علم الله الأزلي بعدم وقوعه في بقى مستحيل عشان ربنا عارف اللي هو مش هيحدث زي مثلا إيه إسلام أبو جهل فهو مستحيل اللي هو يحصل ليه عشان ربنا يعلم وحكم اللي هو مش إيه وعراض يعني وحكم اللي هو إيه مش هيسلم ولكن هل ده أصلا مستحيل؟ عقلا؟ لا هو مش مستحيل عقلا وممكن أبو جهل يسلم وممكن إيه فبقى هما بيقولوا كده أما المستحيل لتعلق علم الله الأزلي بعد وقوعه فلا خلاف في جواز التكلف به ووقوعه ودي من الأسباب اللي خلت الأشعرية يقولوا بجواز المستحيل عقلا اللي جات عليهم المسألة دي قالوا دلوقتي ما هو إسلام أبو جهل مستحيل إيه عقلا وكفر أبو بكر مستحيل عقلا مستحيل أصدي يعني في علم الله فده برضو من المستحيل فبالتالي ممكن ربنا يكلفنا بالإيه؟ بالمستحيل لأنه نكلف أبو جاهل بالإسلام فدي من أدلة المعتزل. ماشي فالتنين رضى عليهم قال لهم إيه قال لهم دي احنا مش مختلفين فيها نتكلم على المستحيل التاني أي مستحيل تاني بيقول أما المستحيل تعلق علم الله الأزلي بعدم وقوعه فلا خلاف في جواز التكليف به ووقوعه والصواب أنه لا يسمى مستحيل فبعضهم قال هتسميه مستحيل ولكن إيه هيجوز هيجوز يعني اللي هو الوكلف بيه وبعضهم قال ده ما يسماش مستحيل أصلا لأنه ممكن بمقتضى العقل والعادة يعني بمقتضى العقل ممكن أبو جهل يسلم قبل ما ربنا يقول لي هو مش يسلم ومقتضى العادة ممكن أبو جهل يسلم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم سلم يخاطبه فيذكره فيسلم في في والرسول سلم عحاول وعمل كده وكان قال ايه يعني يا أم عمر بن هشام يا أم ايه أمر المخطوب، ولأن علم الله بعدم وقوعه غيب عنا، ولن نكلف بمعرفته ولا ببناء الأحكام عليه. الحاجات اللي هي نتعلق علم الله الأزلي ده إيه؟ مسألة غيبية مش هت، طيب بيقول إيه؟ ومثاله تكليف من علم الله أنه يموت على الكفر بالإيمان، وتكليف من علم الله أنه لا يدرك الصلاة بالصلاة. فالمثال الأول خلاف في جوازه ووقوعه. والمثال الثاني وقع فيه خلاف لفظي لاتفاقهم على أنه معذور إذا مات وهو عازما على الصلاة في آخر وقتها أو ساه عنها أما إذا كان ذاكرا عازما على الترك فيأثم على ذلك القصد السيء على الصحيح وقد قيل لا يلزمه العزم بل يكون معذورا إذا مات قبل ضيق الوقت طبعا إيه من غير عزما على, إيه؟ على الترك من غير عزم على الايه? على الطرق. ماشي? الكلام ده احنا قلناه بالتفصيل لو انتو فاكرين في الايه? لما اتكلمنا في اه في مسألة ايه? اه لما اتكلمنا في الواجب الموسع المطق. ماشي? حد محتاج نعيده ولا خلاص مفهوم. ماشي? طيب. يقول بقى الأدلة على امتناع التكليف شرعا بما لا يطاق عقلا أو عادة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه واجه الدلالة أن الله أخبر وخبره صدق أنه لا يكلف الإنسان ما لا يطيق ولا شك أن المستحيلة غير داخل تحت الوسع والطاقة الأشعير قالوا إيه آه وربنا قال هو لا يكلف الله نفسا يسعى ولكن لو ربنا كان أراد كده يعني وما قالش فكان ممكن يكلف ماشي. قوله تعالى وما جعل عليكم بس طبعا يعني إيه الراجح الإيه اللي طبعا ربنا لا يكلف إيه؟ يعني رأي رب ربنا لا يكلف بما لا يطاق عقلا أو عددا قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وجه الدلاء أن الله أخبر وخبره الصدق أنه لا يجعل في ديننا حرجا ولا شك أن التكليف بالمستحيل حرج عظيم الحرج اللي هو المشقة الشديدة يعني من أجل ذلك مثلا الشرع سهل مع المواسوس سهل في النجاسات قاعدة عموم البلوى والمسقطات بالتيسير عليها أدلة كثير من الشرع اللي أنا كل ده من إيه؟ من من هذه القاعدة نرجع لكم دي المحاضر إيش في يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وجه الدلالة أن التكليف بالمستحيل عسر ومشقة الله أخبر وخبر وصدق وحق أنو لا يريد بين العسر قالوا صلى وسلم إذا مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وجه الدلالة أن الحديث يدل على عدم وجوب الاتيان بالعمل الشاق الذي لا يستطيعه الإنسان وإن كان ممكنا ماشي يعني إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فبالتالي ربنا مش ممكن يعمرنا بأمر لا نستطيعه لأنه قال فأتوا منه ما استطعتم ولازم نستطيع جزء منه. وزي في حاجة مش نعرف نستطيعها يبقى احنا مش مقنورين ولا مكلفين باللي احنا نفعل. ده مقتضى حديثي. هم بابي اولى لا يكلف بالمستحيل. عشان المستحيل حاجة اصعب من مجرد لا يستطيع الانسان وان كان ممكنا. خمس حاجة استقراء فروع الشريعة الإسلامية يدل على عدم وقوع التكليف بالمستحيل. سادس حاجة أنا مستحيلة يعني ما حصلش ما حصلش في أي مسألة أبداً إن الشريعة كلف المسألة بل لما يجي بس حرج الشديد بتأيه بتخفف لذلك بالمستحيل ثالث حاجة مستحيلة لا يتصور وما لا يتصور وقوع فليس بشيء فلا يؤمر به ودي اللي هي إيه اللي هم بيسمو المستحيل تعلق على من بيقولوا ده مش مستحيل ليه عشان المستحيل هو الذي لا يتصور وقوع اما هذا يتصور وقوع فبالتأكيد مش مستحيل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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا فالقولوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير قالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى قوله وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا لا تحمى عننا إسراء كما حملت على الذين من قبلنا قال نعم يعني بسلام أصد يعني بسلام أخبر اللي ربنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا لنا به قال نعم عنا عننا وعفو لنا وارحمنا أنت ملنا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم الشاهد ربنا إيه لا يكلف الله إيه؟ نفسا ان لسعها وربنا لا تحملنا حملا كما حمل تعالى بنا قومنا والنا الاشاعره دي من أدلتهم على اللي الايه التكليف المستحيل أو ما لا يستطاع يعني ما لا يطاق يقع يا ماما عقلا ممكن يقع ولكن الله هو الذي لم يجعل يقع قالوا ايه دي حاجة لا يطيقها الصحابة. ربنا اوجاب عليهم في الاول فممكن يقع والذي ربنا يخفف عنهم عشان ايمانهم فهو المعنى؟ ولكن هو الحقيقة دا مش دليل ماشي متكبوش يا حبيب دا مش دليل قوي او دليل على عدم الوقوع يعني ماشي؟ بس كلام الاشاعرة يرد عليه بايه؟ يرد عليه بحاجات اول حاجة اللي هو مش مستحيل دي ده مش مستحيل الحاجة التانية اللي هو هنا كلفنا ما لا نطيق بمعنى اللي هو مشقة شديدة يعني مش معناها اللي هو لا يطيقونه أبدا ولكن هو قد يطاق ولكن بمشقة شديدة فيها تعنت وفيها حرج لربنا ربنا عجل نفعه يعني نفع اللي هو يفعل مفهوم معنا وذهب أكثر الأشعرية إلى جواز التكليف بما لا يطاق عقلا يعني، وزعموا أنه مذهب أهل السنة مذهب أهل السنة والجماعة، واختلفوا في وقوعه، فذهب بعضهم إلى أنه جائز وواقع وذهب آخرون وظل الأكثر إلى عدم وقوعه رأفة ورحمة من الله عز وجل، من أدلتهم الآية اللي احنا قولناها، ساق الرزيف المحصول كتاب المحصول يعني ساق ساق عليه ساق عليه أدلّة كثيرة أكثرها تدل لو سلمت, لو سلمت على وقوعه في الشريعة الإسلامية عنده يعني إيه هو عنده يدقع في الشرعة الإسلامية ولكن يجوز, إيه يجوز من ناحية العقل ومن قال بجواز التكليف بما لا يطاق إن كان مراده الجواز العقلي فإننا لا ندعي أن العقل هو المانع منه بل الدليل على امتناعه الشرع يعني أهل السنة الجماعة ما تدخلوش أوي في مساءة العقل هو ما أهم حاجة عندهم به هو يقع على ما يقعش ده من منه ماشي؟ أشاعري رأزي كبار الأشاعري، فإن الجواز الشرعي فهو مردود بالأدلة السابقة، وهم أكثرهم يدعي الجواز الشرعي، هم يدعى ليه؟ الجواز العقلي وأما قائلون بالوقوع شرعا فقد استدلوا على الجواز والوقوع بأدلة منها. فلا طب القول الأشعري باء. يقولوا يقول تعالى ربنا لا تأخدنا إن سنا وقتنا ربنا لا تحملنا إسن كما حط على دين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فجد الدليل قالوا لو لم يكن ذلك ممكن الحصول لما سألوا. لما سأل الله ألا يحملهم ألا يحملهم ما لا طاقة لهم به. لأن الممتنع لا يشرع وأن يسأل الله أن يسأل الله أن يسأل الله منعه. ماشي فلا يجوز ان تقول اللهم لا تظلمني ماشي طبعا هم استدلوا على الموضوع من اوله يعني ان ازاي ربنا كلفهم يا رب لا يتقون وبعد كده هم كذا يعني فكده لا يجوز عقلا زي ما انا قلت لكم في الاول يعني ماشي ومنها بقى اللي هو كمان ازاي يدعو ربنا بحاجة? هي اصلا ممتنع عقلا ان هم بيدعوا على الفاضي بيدوا غلط يعني قول معنا ماشي أزبري ما خلص والجواب من وجهين أول حاجة أن المرض بما لا طاقة لهم به الشاق وده اللي إيه ذا يعني اللي هو ما لا طاقة له به يعني لا تحملنا الشق وليس المستحيل الوقوع عقلا أو عاد بأن الله قد استجاب دعاءهم كما ثبت في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت وقد تقدم الحديث بطولي واستجابته تدل على عدم وقوعه دي طبعا دليل مش قوي قوي ليه؟ عشان استجاباته تدل على عدم وقوع عليه على هذه الأمة صح؟ أما اليهود يعني دالت الأدلة على إن كان في إصر عليهم ماشي؟ ولكن هو الراجح القول الأول اللي هو إيه؟ المراد بما لا طاقة لهم به في هذه الأية الشاق وليس المستحيل ثاني دليل عندهم أن أبا لهب مكلف بالإيمان مع علم الله جل وعلا بأنه لا يؤمن ووقوع خلاف علم الله محال هي دي أكبر دليل خلى الأشعراء يقول بقول بتاعها فيكون قد كلف بالإيمان وهو محال فقالوا بالتالي إنفع المستحيل بقى إيه فيبقى الراجح اللي دي مسألة يا إيما نقول عليها مش مستحيل أصلا يا إيما نقول عليها إيه اللي دي خارج عن الكلام بتاعنا نحن نتكلم في المستحيل عقلا أو عادة مش المستحيل بإن ربنا عارف اللي هو مش هياسك مفهومنا؟ مساق الأميدي هذا الدليل بوجه آخر فقال إن الله الأمد الأميدي برضو إيه فقال إن الله أخبر أن أبا لهث من أهل النار بقوله سأصله نارا ذات لهث ومع ذلك أمره بالإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي تدل على عدم إيمانه فأكون قد أمر أن قد أمر أن يؤمن بأنه لن يؤمن قد أمر إيه قد قد صح؟ آه وهذا محال يعني هو المفروض قد أمر قد أمر أن يؤمن آه وأخبر و... يعني ووقال أو أخبر بأنه لن يؤمن نظر في حاجة ناقصة وهذا محال انتم مفهمين يعني الكلام طبعا والجواب ان هذا ليس تكليف جواب من وجهي اول حاجة ان هذا ليس تكليفا بالمحال لان ايمان ابي لهب لم يكن محالا في حياته صح اذ لم يحل بينه وبين الايمان حائل لانما منعه كبره, منعه كبره وعناده ومرادنا بالمحال المستحيل عقلا او عددا يعني ده خارج محل النزاع احنا محل النزاع بتاعنا في ايه؟ في المستحيل عقلا وعادة مش المستحيل لان الله عز وجل يعلم واراد انه ايه? يقع. فده خارج محل الايه? النزع. بس هي دي اللي خلتهم يقولوا بالكلام بتاعها. ماشي? ده الاول وجه في الجواب. الوجه, الوجه الثاني ان الاية ليس فيها نص على انه لن يؤمن. بل فيها انه سيصل النار. وقد يدخل النار المؤمن لتمحص ذنوبه ثم يخرج منها كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم نجل الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها جثيه. دي طبعا ايه مش رد يعني مش رد ولا حاجة يعني مش كلام كده مش مش منضبط خاص. ماجي? هو الرد الاول هو اللي مناسب يعني. أما البهدي مش. <تصفيق> آه <تصفيق> ماشي التكليف بالمستحيل اهل السنة قالوا إيه؟ قالوا احنا هنخرج من المستحيل اللي هو اللي المستحيل في علم الله الناصر طبعا المعتزلة مش مخرجين ده ليه المعتزله اصلا عندهم اشكاليه في القدر ماشي والاشاعره اللي خلاهم يقعوا في المطب ده معارضتهم والمعتزله في مساله القدر فهم عايزين يقولوا لا ممكن المستحيل يقع بدليل المستحيل في علم الله هم الاشاعره يعني نيتهم كويسه بس لخبطوا <تصفيق> ماشي فاهل السنه قالوا لا احنا هنخرج المستحيل في علم الله انه سيقع ده مش في مساله احنا بنتكلم <تصفيق> بنتكلم في مساله المستحيل عقلا وايه بعد <تصفيق> وقد نسب الآمدي وغيره إلى أبي الحسن الأشعبي القول بأن التكاليف الشرعية كلها مما لا يطاق تفريعا على قوله بأن أفعال العباد مخلوقة والله خالقها وقوله إن القدرة على الفعل لا تتقدم الفعل فكيما سأدي في التحوية؟ إذا التحويه المفروض يبقى فكرة هو الآمدي بقى قال كمان إيه ده أبي الحسن الأشعبي قال التكاليف كلها مما لا يطاق ليه؟ قال لك ما أفعال العباد مخلوقة إيش بس العمل لأن أ... إيه أ أفعال العباد تصعب العباد مخلوقة والله إيه خلي خلي فلك أفعال العباد إيه مخلوقة فيبقى ربنا خلق لنا خلق فينا الطاعة والعمل في ماشي فبالتالي يبقى إحنا مكلفين بحاجة ما مش بقدينا اللي هي مسألة الجبر ماشي طبعًا إحنا قلنا اللي اللي يعني الله مخلوقة ولكن انت مخير من جهد أنك إذا أردت إن تعبد الله تعبد إن, أردت أن تأكل تأكل إن أردت أن تشرب تشرب إن أردت أن تنام تنام إن أردت أن تعصي تعصي والله وهذا اللي تفعله جبرًا إيه على الله مش على ربنا ففي تعلق حقتين ببعض مشيئة الله من جهة ومشيئة العبد من جهة مشيئة العبادة إحنا عارفينها عشان حسناها ومشاعلنا ومن اجلها نكلف والحاجات اللي بفيهاش مشيئه للعبد احنا ما بنحسبش عليها فلو واحد مثلا راح يصلي فخبطته عربية ما بنحسبش على ترك الصلاة ليه عشان هو مش بيمشيئته دي حاجة مشيئته شرع اما مشيئة الله دي احنا مش عارفينها كيفيتها لا نعرفها لانا لا نعرف كيفية الله فانا نعرف الجهة اللي فيها تعلق بمين كيفية الله وكيفية الايه كيفية نشئة الله وكيفية نشئة العبد. ماشي? فده قول ايه اهل السنة والجامعة. وقوله فطبعا يبقى الكلام ده مش معانيه. وقوله ان القدرة على الفعل لا تتقدم الفعل. اتفضلش خليلهم في <تصفيق> ما من لان يكون في حياتي طيب ماشي هخلص دي ونكمل ونرجع لها ماشي طيب وقولوا إن القدرة على الفعل تتقدم تتقدم الفعل برضو دي مثلا تخطوها في اللي في التحوية الخلاف ما بين القدرة على الفعل حتة باية تتقدم على الفعل ولا تتقدم على الفعل وإحنا قلنا إلى أهل السنة والجماعة القدرة بمعنى الاستطاعة تتقدم أما الذي لا تقدم الايه التوفيق ماشي فالاستطاعه على الفعل اه انت قبل ما تؤمر بالفعل انت تستطيع ان انت تفعل الايه انت هل انت عندك القدرة يعني التوفيق يعني اللي انت تفعل الفعل لا ممكن يحجب عنك الايه التوفيق فالاستطاعه دي اللي هي الاستطاعه دي, دي تتقدم على اللي الفعل فهو بيقول ان القدره على الفعل لا تتقدم الفعل هو الاشاعره دخلوا بقى الاستطاعه والتوفيق مع بعض دخلون في بعض يعني فعملت فهي المسألة بتاع التكليف بما لا يتقضي عند الأشعالية فيها لغبطة بسبب مسألة القدر. بسبب مسألة القدر. والصحيح أنه لا يلزم على القول بأن أفعال العباد مخلوقة لله أن تكون التكليف الشرعية مما لا يطاق لأن القول بخلق الأفعال لا يناقض القول بأن العبد هو الفاعل لفعليه حقيقة زي ما قلنا أنت ما بتحب تياكل بتياكل, بتياكل بتحب تشرب بتشرب اما بتحب تنام بتنام اما تحب تعس بتعس بتعس بتحب, بتحب تطيع بتطيع ودي احنا حسنها. وش عارينها يعني مش حاجة أنت شايفها بعينك فإذا يثاب أو عوقب إن فإنما يثاب ويعاقب على فعله وأما قوله بعدم تقدم القدرة على الفعل فغير مسلم والكلام فيه ليس من غرض الأصولي والفقه وما حله علم الكلام علم ال الكلام يعني ماشي وإحنا قلناه القدرة بمعنى الإستطاعة تقدم على الفعل أما بمعنى التوفيق فدي لا تتقدم على فعل بل تكون بعد اللي ما الفعل طيب تفضل يا شيخ كريم. هو بيقول ايه؟ بيقول دلوقتي هي المسألة بتقول هل ربنا يكلف بالمستحيل ولا لا؟ فجوم الأشعرية قال أبو لهب مكلف بالإيمان. وربنا يعلم اللي هو ايه؟ هيكفر. فمحال محال في علم الله انه ايه؟ انه سويسلم. فبالتالي يبقى ربنا ينفع يكلف بالمستحيل. آه مح في علم الله هو أخبر في محل ماشي؟ وما قاله قلنا ما قاله صحيح قلنا هو ماشي ماشي ماشي فا إيه أهل السنة بيقولوا إيه أهل السنة بيقولوا المحال ده نوع ماشي نوع اللي هو المستحيل عقلاً وعادةً فالمستحيل عقلاً زي بين الضدين المستحيل عادةً زي الصعود إلى السطح بلا سلم ماشي؟ شاكلام لا والنهايه قبل تيجي والنوع الثاني اللي هو ايه انت النوع التاني اللي هو المستحيل في علم الله فالمستحيل في علم الله انه لن يحدث ده ما خلاف عندنا معاكم يا اشعريه اللي ده ايه اللي ده صح فبعض قال استنى بقى قال ده مش هنسميه مستحيل اصلا عشان احنا مقصودنا بالمستحيل هو المستحيل عقلا معاده ان بعض العلماء الان… قالوا هنسميه مستحيل بس يبقى في مستحيل ممكن يقع يعني ممكن يكلف بيه في مستحيل ممكن ما يكلفش فهم? ايه اللي انت مش فاهمه تمام على هو لو رقم في طيب حاجه الاشعاريه دي صح ولا غلط صح بس في ايه المستحيل في, في علم الله ماشي صح في الله في المستحيل في علم الله والمستحيل اللي ربنا ماشي ماشي لكن احنا عندنا نوع تاني من المستحيل يعني في ان بصطه لا المستحيل عقلا يعني انت تدركه بالعقل انه يستحيل من غير ان يخبر به الشرع مستحيل عقل. وان كلمه المستحيل عقلا مستحيل عقلا يعني انت بالعقل تدرك اللي هو مستحيل من غير اخبار الشرع ليك كبير ماشي والمستحيل عادة يعني انت بالعاده تدرك اللي هو مستحيل من غير اخبار الشرع ليك بيه اللي هو مستحيل اللي آه. اه ماشي فقال السنه قالوا للشرع بيهم نه خلاص ممكن ولكن المستحيل بقى عقل المستحيل عادةً دلت الأدلة الأخرى على أنه إيه لا يكلّب بيه تفهم أعظم؟ إيه المشكلة أمشيها؟ لا، أه... طب في حد مش طب قول لك يعني وفي حاجة قومي أشعر ده طب إحنا طب إنت, إنت فهم الفرق بين قول أشعر عن السنة؟ إيه الفرق بينهم, بين... بينهم من بعض أنت كان أجلس هم مش مش متفقين دوت. لا هم متفقين اللي دوت آه ربنا بيكلفنا بيه. ولكن هم مختلفين معاهم في ايه? اللي, اللي الأشاعر بسبب ده عايزين يعمموا على كل المستحيل. مش كده الصورة المفروقي اللي ما فيش يعني المفروش تكليف المعلم سواء كان او أو او أو حاطط الحين قال لي لا لا. لا ما هو بص إحنا قلنا ما ظن أنت جيت متأخر بعد ما هو بص إحنا أبناء هين بيقول إيه بيقول ومحل النزاع إيه في أول المسألة أن يكون ممكنا بيقول إيه ومحل النزاع هو المستحيل عقلا كالجمع بلدان أو عادة كالصعود إلى الصدح بلا سلم أو ما يقوم قام أما المستحيل لتعلق علم الله الأزلي بعدم وقوعي فلا خلاف عندها للسنة يعني في جواز التكليف به، وطبعا خلاف عند المعتزلة، بس هو له خلاف عشان هو مش معتبر المعتزلة بالفلاة الخلاف في جواز التكليف به ووقوعه والصواب ان لا يسمى مستحيل ماشي؟ لانه ممكن بمقتضى العقل والعادة ليه يسميه مش مستحيل؟ اه ليه يقول هذا ليس تكليفاً بالمحيل، معينه محيل شرع بقى ايوه ما هو عندهم دي مسئلة اصطلاح، انا اصطلحت ان المستحيل هو العقل والعاده بس رجع اه يعني قصده مش محيط اه اه ايوه هو بيقول انا اصطلاحي اللي المستحيل هو العقل والعاده اللي هو يستحيله العقل بمجردي ويستحيل العادة مجرد أما الثانيه دي هي في الاصل مش مستحيلة ولكن احنا عرفنا اللي هو مش هيسلم على علشان ربنا قال لنا لكن هو في الاصل هو ممكن كان ممكن يحصل لو احنا ما بس هو ربنا قال لنا عرفنا فوا من فهو ما مستحيل أو هتسميها مستحيل بس هيبقى مستحيل ليه عشان تعلق علم الله الازاليه عن المفوع او انه اخبر ماشي ففي الحالتين ايه في الحالتين انت متفق معاهم اللي ده ربنا هيكلفنا بي ماشي اما أم... أم المستحيل بقى عقنا وعدتا يعني ان احنا بمجرد العقل ندرك اللي هو مستحيل او بالعادة انك اللي هو مستحيل الادلة اللي هو تدل على انه لا يقع ده ده يعني ايه ده نصوص صريحة في اللي هو لا يقع ماشي وكمان بقى لا يوكلب بي. يستحيل التكليف يعني في هام عشان هيدل على ايه دهوم. افهم معنا ولا لا? هم؟ في اشكالية تانية ولا لسه? طيب بعد الدرس بقى عشان الناس من... طيب بيقول ايه? خلصنا الباب ده. طيب يبقى احنا كده طيب في المسألة دي بقى. طالما اتكلمنا في الـ... اتكلم برضو بعض العلماء يبقى لا تكليف بالمستحيل قالوا لا تكليف بما لا يدخل تحت ارادة الانسان ماشي زي ايه يعني بعضهم دخلوا يعني ايه زي اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تاخذني فيما تملك ولا املك الرسول عليه الكلام ده في ايه فما سألت حب العدل بين الزوجات فقال اللهم هذا قسمي فيما ايه؟ فيما املك اللي هو ايه العدل فلا تؤخذني فيما تملك ولا املك اللي هي مساءة اللي انا احب فلانا اكتر من ايه؟ زوجة يعني اكتر من زوجك والشرع دل على ان الزوج اللي هي زوجتين او ثلاثة لا يؤخذ اللي هو لو حب واحد اكتر من واحدة بس اهم حاجة اللي هو ايه؟ اه فده تكليف بما لا يدخل تحت يارات الانسان فلا تكليف يعني قول اللي هو لا تكليف لما لا يدخل تحت أرض للنسان ولذلك أهل السنة حملوا لا تغضب لو أنتم فاكرين الشيخ لنا قال إيه؟ ليس النهي عن الإيه؟ ما قال كده ليس النهي عن إيه؟ الغضب وإنما على ما يطرق عن الغضب من إيه؟ من معاصي بعد الغضب بسبب الغضب يعني فأنت ما تسلمش نفسك الغضب اللي هو تعمل إيه؟ معاصي ماشي؟ ما هي ناحيه التكليف للطلاب ممكن؟ التكليف ماشي يعني يبقى فرع من الفروع ما يعني بس بعض العلماء ادالها قسم ثاني مش هتفرق يعني بس انا حبيت بس لكم في الموضوع يعني شوي طيب هنيجي بقى في مسألة الشق من الاعمال ماشي فأي فعل لا يصل من مشقه فدي المشقه الاعتياديه فالمشقه الاعتياديه دي لا شكل للتكليف ايه؟ كل التكليف في مشقة، بس مشقة ايه؟ اعتيادية على قدم وساق على قدم وساق. طب المشقة الغير الاعتيادية، فالعلماء ايه؟ بعضهم فصل، فقال في مشقة غير اعتيادية تطرأ على الفعل بسبب ظروف خاصة بالمكلف والشرع ايه؟ شال علينا نحرج فيها وسهل علينا فيها والمشقة دي بتختلف من عبادة لعبادة. ففيه عبادة لمجرد مشقة معينة الشرع يسهل فيها وفيه عبادة تانية عشان مشقة دي غير اعتيادية وفي عبادة تانية لا المشقة فيها بتبقى أصعب شوي يعني مستوى أعلى شوي وعبادة تالتة المشقة فيها أعلى شوي فقال لك مثلاً كمثال الصيام مثلاً في حالة السفر أو المرض فالشرع أباح للإيه؟ للمسافر أو المريض اللي هو إيه يفتر فدي مشقة غير اعتيادية للصال ماشي فلذلك الشرع سهل فيها على عكس مثلا كلمة الكفر فالواحد أحد مثلا ما ينفعش ينطق بكلمة الكفر وهو مسافر ولا مريض ولا يعني لكده ده لازم يصل إلى درجة الإيه الإكراع فالمشقة في كلمة الكفر مش بمجرد المشاق لا دا انت لازم توصل لأعلى درجات المشاق اللي هي الإكراه حتى يجوز لك اللي انت تقول بكلمة الايه الكفر وبرضو ايه مثلا الأمر والنهي اذا ترتب على القائم به هلاك نفسه، فالشرع رخص حتى لو كان الأمر والنهي دا ويجب اللي يجوز للايه المؤمن لا يأمر لانا اذا ايه اذا هترتب عليه هلاك نفسه، اما هلاك الأمة لا ما ينفعش لازم يأمره. طيب وأنواع المشقات دي بعضها جعل الشر المستحب الأخذ فيها بالإه بالعزيمة ولكن لو فعلتها إيه مباح لو فعلت بالرخص فيها أو بال وب جعل إيه جعل الموضوع مباح سواء كذا, كذا. فمثلا زي الإكرار على كلمة الكفر فالواحد الأصل يعني الواحد لو صدر ولم يكره على كلمة الكفر فيستحب له إيه ذلك ولكن لو قال بكلمة الكفر إيه يجوز ماشي احنا كنا اتكلمنا الأصل في المسألة إيه؟ قالوا لي بالاستحباب لأن المصلحة في عدم القول بكلمة الكفر إيه أكبر من القول بكلمة الكفر وهي تفتيت ع عضد ال الكفر أما لو لقينا في حالة معينة الحد معين المصلحة اللي بالكلمة الكفر أولى يعني أصدق المصلحة الشرعية في اللي هو يقول كلمة الكفر ويانجو يبقى في الحالة دي هيبقى بيستحبي له اللي هو يقول كلمة الكفر مش مش مجرد مباح لو عشان المصلحة الشرعية فاهمين معنى لأ برضو إيه الأمر بالنهي إذا تلتب على قائم بها لكم نفسي الحديث بيقول إيه أعظم مشهادة هو إيه كلمة حقا عندك سلطان جائر فمعنى اللي هو يظن اللي هو هيه ولكن دي أعظم إيه طيب. في بقى التاني حاجة تاني نوع من انواع المشاقة مشاقة غير عادية. وغير معتادة. غير معتادة عزيزي. عادية دي معنى معتادة. يعني مشاقة غير معتادة. ولكن الشرع امرنا بتحملها. ماشي? ليه لضروراتها? مثل ايه زي ما قلنا بكده الجهاد في سبيل الله. ومثل الامر والنهي اذا ترتب على على يعني على القائم به يعني على اللي احنا لو ما امناش بيه هلك الامر في الحالة دي لازم ناس تئتامر وتنها وان كان سيقع عليها هلاك ماشي طيب فديت مهما كانت غير معتادة ومهما كانت صعبة طلامة ممكنة ومصلتش المرحلة اللي هي عدم استطاع في الحالة دي ايه بتجب بس بتجب على الكفاية ولذلك تلاقي طبيعة الشرع في الحاجات دي اللي هي فرض كفائية دي عشان ما تختلف فيها ايه تحملات الناس وبتجب على كل واحد على قدر استطاعته ففي واحد مثلا في التعذيب مثلا هو دلوقتي واحد هيعذب عشان يقول على أسرار أهل الإسلام والأسرار دي هتودي الأمة في هلاك اللي هو لا يجوز أن يفعل ذلك أشد من كلمة الكفر يعني قاله يقول كلمة الكفر يقول أما في دي ما يقولش يعني الإكراف بتاع كلمة الكفر أخف من الإكراف في مسألة التعذيب اللي هو يضر بالأمة طيب هتشتد في الإقراه ماشي؟ لكن هيجي في حالة معينة هو كبشر لا يطيق ماشي معذور عند الله عز وجل. إذا وصل للمرحلة دي وكلهم بحاله يعني في واحد أصلا في الرخاء والنعنة ومش عارف إيه ده أ أ خلاص واحد تاني لا هو يقدر يتحمل أده ويدود مثلا عشر مرات تاني ده يتحسب على دي وده يحصل على دي. كل واحد على حسب إيه حاله ماشي؟ طيب التالت حاجة مشقة الشخص مشقة بقى الشخص بيلزم فيها نفسه بيها ماشي؟ وهي غير معتادة دي الشرع الشرع عناها عنها دي الشرع ايه؟ معنى يعني الشرع عناها عن اللي الواحد يلزم نفسه بحالة فيها مشقة غير معتادة ماشي؟ ذي أصم فلا أفطر فأقوموا فلا أنام ولا يتزوج النساء. فدي مشقة غير معتادة. فلا يجوز اللي العبد يلزم نفسه بمشقة غير ايه؟ غير معتادة. تفهم معنا ولا في طيب وصلى الله على محمد وسهل. كده فتت بايه؟ ايه؟ سعوتيت. سعوتيت. ماشا نكمل نحو بقى ان شاء الله. سبحانه الله وحمدك. مش انا كده فاهم محدش مني لو انا اخرتكم قبل كده انا مش مركز يعني النقاش قصدي يعني المرة اللي فيها ده انا فاكر اللي احنا فات ساعتين بس فقلت ازود ربع ساعة عشان اديكم نقمه مش ما اعرفش ان فات ساعات